يا حزن نفس طاح الوداء فذا دم شوقي بفيض يسير فنفسي تحن لبيت عتير وفي الحجر يسكن قلب العلي <سؤال> يا حزن نفس طاح الوداء وفي الحجر يسكن قلب العليم وبين الطواف وسعي الونات عيون الورى لمقام الخلي فمنك إله الجمال تجلى ومن طيبة النور حقا جميل وبين الطواف وسعي الونات عيون الورى لمقام الفلي فمنك إله الجمال تجلى ومن طيبة النور حقا جامع حزن نفس طاه الوداء فدار دمع بفيض يسير فنفسه تحن لبيت ناتي وفي الحجر يسكن قلب لعلي أي حزن نفس طاهر الوداع فذا دمع شوق بفيض يسير فنفسي تحن لبيت عتيقة عتيق ج يسكن قلب العليل لعفوك رب جميل الرجال فتمحو لنا فيه ذنبا ثقي فيا ويح نفسي كيف الفراق فعنك تليوم حان الرحيم لعفوك ربي جميل الرجال فتمحولنا فيه ذنبا ثقي فيا ويح نفسي كيف الفراء فعنك تليوم حان الرحيم يا حسن نفس طواه الوداء يسير فنفسه تحن يسكن قلب العليم حزن نفس طاه الوداء فذا دم شوق بفيض يسير فنفسي تحن لبيتنا تير وفي الحج يسكن قلب العليد